فإذا فرضت ف نصب وإلى رب بيك فرغب فاذا ربك فرغب فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغب فاذا فرغت فانصب والى ربك ربك فرغب فاذا فرغت فانصب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 فإذا فرغت فصب وإلى ربك فإذا فرغت فصب وإلى ربك فرغب فإذا فرغت فصب وإلى ربك فإذا فرغت فصب وإلى ربك فإذا فرغت فصب وإلى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 فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا وإلى فإذا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 تفصب وإلى ربك فإذا فرغت تفصب وإلى ربك فرغب فإذا فرغت تفصب وإلى ربك فرغب فإذا فرغت تفصب وإلى ربك, فإذا فرغت وإلى ربك فإذا فرغب فإذا وإلى ربك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 إلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فرغت فانصب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 فَإِذَا فَرَغْتَ والى ربك فارغب ربك فارغب فاذا فرغت فنصب والى ربك فارغب فاذا فرغت فنصب والى ربك ربك فارغب فاذا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 اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغت ربك فارغب فاذا فرغت فانصب والى ربك ربك فرغب فإذا فرغت ربك فرغب فاذا فرغت فانصب والى ربك فرغ فرغت ربك فرغب فاذا فرغت فانصب ربك ص وإلى ربك بك فرغد فإذا فرغ تفصد وإلا رض بك فرغد فإذا فرغ تفصد وإلا رض بك فرغد فإذا فرغ تفصد وإلا رض بك فإذا